عليكم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد أيها الأحباب الكرام إن شاء الله الحديث اليوم ودرس اليوم في الفقه في كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز لفضيلة أستاذ الدكتور عبد العظيم بدوي الخلفي حفظه الله تعالى إحنا ما زلنا بنواصل الحديث عن كتاب الصلاة النهاردة هنتناول صلاة قيام الليل وطبعا المسلمين كلهم بيحبوا قيام الليل وإن كان مش كلهم اللي بيصلوها بس الكل بيحب الحديث عنها والكل بيتمنى من الله عز وجل إنه يعينه على ركعات قيام الليل صلاة قيام الليل في الفقه بتاعها زيها زي أي صلاة أخرى المسلم يعني يجب أنه هو يفقه هذا الفقه لصلاة قيام الليل طبعا احنا في البداية نأسف على التأخير انما ان شاء الله عز وجل ستجدوا درسا ممتعا وربنا ينفعنا بما نسمع ان شاء الله وعلمنا ما نجهل. اللهم امين قيام الليل سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام مستحبة يعني ايه مستحبة يعني رغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير عزيمة رغب فيها بغير عزيمة لاني قيام الليل دي يعني وقتما يخلو الحبيب بحبيبه اللي بيقيم الليل كأنه بيخلو بالله عز وجل والله حبيبنا كلنا فنحن نخلو بحبيبنا في قيام الليل فقيام الليل سنة النبي عليه الصلاة والسلام استحبها وحث عليها صلى الله عليه وسلم وصلاة قيام الليل بتسمى صيام المتقين صلاة الليل تسمى صلاة المتقين وهي دأب الصالحين صلاة المتقين ودأب الصالحين يعني صفة من صفات الصالحين ان هم بيصلوا الليل كان فضيلة الشيخ محمد حسان سمعت له حديثا عن قيام الليل يقول الذي لم يقم بالليل فيصلي هذا ليس صالحا هذا ليس, ليس صالحا لان هي دي بتسمى صلاة الصالحين فاللي ما بيصلهاش يبقى مصالح ده حد كلامه يعني واتبعه عليه ربنا يشفى عنه ويبركرنا فيه المهم أن هي من أهم خصائص المتقين الإنسان التقي بيجعل جزء من الليل يعني يخلو فيه بربه سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل في سورة الذريات إن المتقين في جنات وعيون ربنا جعلنا منهم يا رب ونسأل الله عز وجل من فضله العظيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون أي خصائص بتعيطهم بق خصائص المتقين أنهم كانوا قليلا من الليل كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون بناموا أليل نومهم بالليل أليل وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ربنا جعلنا منهم فهم نومهم قليل واستيقاظهم للصلاة كثير ويعني وقت الصحر تجدهم يعني يستفرون الله عز وجل حينما ينزل المولى عز وجل نزولا إلى سماء الدنيا يليق بذاته وعظمته وجلاله ينادي في الخلائق أنا الملك أنا الملك من يسألني فأعطيه من يستغفرني فاغفر له وهكذا يظل ينادي في خلقه حتى يطلع الفجر سيدنا أبي مالك الأشعري بيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها دي المين يا ربي دي المين يا رسول الله قال أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام أيوة. اللي بيطعم الناس آه. اللي بيطعم الناس عنده لله يطعم الناس يعزم الناس على الايه؟ على الطعام وخاصة الفقراء آه؟ لمن أطعم الطعام وألان الكلام يعني خل سنحلوك وكلامه لين كده وسهل وحلو ومنطقه جميل وحسن من باب قول الله عز وجل وقوله للناس حسنة وأدام الصيام نعم بيصوم كتير صوم اثنين وخميس ويصوم الأيام القمرية 13 14 15 له صيام في شعبان كثير له صيام في المحرم كثير له صيام في عاشراء وفي وقفة عرفات له صيام في العشر من ذي منزلحجة فهو كثير الصيام وصلى بالليل والناس ونيام وهذا هو الشاهد بتاعنا شاهدنا من الحديث وصلى بالليل والناس نيام بينما الناس يغطون في نوم عميق وإذا به يقف منتصبا قدماه بين أو منتصبة قدماه بين يدي الله عز وجل يتململ وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى صلاة الليل أو قيام الليل بيتأكد استحبابه في رمضان كان هو يتأكد استحبابه على مدار العام إلا أنه يعني هو استحب على مدار العام ولكن يتأكد استحبابه في رمضان شهر القرآن, شهر القرآن نوم فيه قليل والعمل صالح فيه كثير يعني ينادي منادم من قبل المولى عز وجل يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر اللي عايز الخير يأتينا والذي يريد الشر فليبتعد عنا اقصد ابتعد فسيدنا ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير ان يأمو فيه بعزيمة يعني بيرغب انما ما بيأمرش من غير ان يأمو فيه بعزيمة لو امر كان هيبقى فرض علينا خلص يبقى ده امر على الوجوب يبقى واجب علينا انما كانوا يرغب فيه على الاستحباب من باب الحس فقط وليس من باب الامر فكان يقول صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يعني اللي يقوم رمضان يصلي بالليل ب ب ب في في قيام الليل يعني يقوم ليل ليل رمضان ايمانا بسنيته ام واستحبابه واحتسابا للأجر عند الله عز وجل من قام رمضان مؤمنا بأنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومحتسبا للأجل عند الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه طيب واحد ييجي يسأل طيب يا عم الشيخ أصلي الليل ازاي أو بمعنى أقرب يعني طب عدد الركعات قد إيه هل أصلي ركعة واحدة ولا أصلي اثنين ولا أصلي أربعة نقول لك هو أقل لقيام الليل إن بيكون يكون ركعة واحدة أقل قيام الليل أنك أنت تقوم تصلي الفجر تصلي الوطر آسف أنك أنت تقوم بالليل تصلي الوطر وتحتسب قيام الليل ونحن قلنا للمرة اللقاء الماضي أن سيدنا عثمان بن عفان كان يقوم الليل بالوطر يقرأ فيه القرآن كله كان يقوم بالقرآن كله في الليل بركعة الوطر ونحن لفركعة الوتر بس القرآن كله يشوف سبحان الله يشوف عزيمة, عزيمة وإرادة قوية إلى أي قدر فأقلهم ركعة واحدة وأكثرهم 11 ركعة 11 ركعة والنبي ما زودش عن كده صلى الله عليه وسلم كان النبي عليه وسلم يصلي 10 ركعات ويوتر بواحد أو يصلي 8 ويوتر بثلاثة بالشكلية اللي احنا قلناها المرة اللي فاتح تلاتة متواصلين بدون تشاهد وسط في الركعة الاولى يقرأ الفاتحة يعني. ركعة في الرب력 فأو ركع في الرب력 يقرأ الفاتحة وسبح اسم ربك الاعلى في الركعة الثانية يقرأ الفاتحة وقولها ايوه الكافرون في الركعة, الركعة الثالثة يقرأ الفاتحة وقوله الله واحد فاقل عدد للقيام للقيام لل... لل... لل... لل... لل... لل... ل... الليل ركعة واحدة اللي هي الواتر يوتر محتسبها من قيام الليل ويصلي فيها يصلي فيها بربع بربعين حسب ما ربنا عز وجل يفتح له يطيل فيها الركوع ويطيل فيها السجود وهكذا قيام وركوع والسجود يطول واكثره 11 أكثر ال يعني الـ قيام الليل 11 ركعة ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال هالعلم يعني ليس معنى إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزد على ذلك إن أنت ما ما إنفعش تزود لا إنفعش تزود خاصة في شهر رمضان لا شهر الخير والبركات ده وشهر شهر الصلاة وشهر القرآن ف في رمضان صلي ما شاء الله لك كان تصلي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 عشر ركعة هو ده رد الحد رد الرد على الحديث في في حديث أم المؤمنين يعني أهل العلم وقفوا على حديث أم المؤمنين وقالوا ليس معنى إن ستنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد ألا نزيد نحن لا ممكن تزيد ما فيش مشكل لا بأس إن إن زدت في رمضان عما كان يزيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا بأس والدليل ان سيدنا عمر كان بيصلي 23 ركعة في قيام اللي كان يصلي 23 ركعة من باب اللي التخفيف يعني يخفف فيهم في فيهم ويصلي 23 ركعة وما كان الصحابة بيصلوا خلفه وما كان احد ينكر عليه هذا الفعل مشروعية الجماعة في قيام رمضان يعني يشرع ويجوز ان احنا نصلي قيام رمضان قيام الليل في رمضان جماعة واخوانا اللي بيعترضوا على ذلك يعني, يعني هذا هذ فاضل من الله عز وجل وربنا بيعين وده شهر القرآن وشهر ال ال ال الصلاة وشهر العمل الصالح ما توقفش عمل صالح يخرج علينا بعض الاخوة قولك ده بدعة قيام الليل بدعة جماعة يعني اذا صليناها جماعة بالليل يبقى بدعة والمساجد التي تصلي قيام الليل بالجماعة وهذه بدعة يا عم ما تبدعش يا تبدع عاطل على باطل كده ارجع في ال... في مثل هذه المسائل الى اهل العلم اللي هم فهمين اهل الصنة الفهمين اه. تجدهم يردوا على الكلام ده شوف الشيخ ابن باز قال ايه شوف الشيخ العثيمين قال ايه اه. شوف مشايخنا في مصر من اهل الصنة قالوا ايه اه. واستدلالتهم ودليلهم ايه, يعني. دليلهم ايه في المسألة دي الشيخ يعني يعطينا بعض الأدلة فيقول أم المؤمنين عائشة قالت رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس لقوا بيصلي في المسجد فرحوا وقفين وراء اقتاموا به ثم صلى من القابلة اليوم اللي بعدين رح مصلي النبي عليه السلام راحهم صلوا وراه عدد اكتر كأن الصحابة قالوا البعض احنا مبارح صلنا ورا النبي عليه الصلاة والسلام فاتشجعوا تاني يوم بقوا اكتر من اليوم اللي قابلين ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة او الرابعة كانوا بقى يعني المسجد يكاد يعني يكون عن بكرة ابيه الصحابة كلهم جايين بقى بالليل عشان يصلوا مع مين مع النبي عليه الصلاة والسلام فلم يخرج عليهم او لم يخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح صبح بقى في الفجر قال قد رأيت الذي صنعتم أنا شفت عاداتكم وشفتكم لما أنتم جيتوا المسجد شفت الصنيع بتاعكم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم أنا مردتش أخرج عليكم أصلي بيكم الليل ألا تفرض عليكم ربنا شوف همتكم بقى العالية دي وكلكم توري يعني الله عز وجل كل واحد منكم يوري الله عز وجل من نفسه خيرا فالهمة العالية دي يوم ربنا عز وجل فرضها عليكم فالنبي عليه السلام مشفق على أمتي مشفق على لو فرضت علينا قيام الليل كانت الناس كتيرة ده الناس في الفرض مقصرة خمس فروض اللي أم في اليوم والليلة مقصرين فيه والناس مقصرة في صلاة الفجر اللي هو الفرض فما بالك بقى لما يبقى قيام الليل واجب عليك او فرض عليك فخوف النبي عليه الصلاة والسلام ان يفرض على المسلمين وقت ذاك الصحابة ان يفرض عليهم صلاة قيام الليل فلم يخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بهم وشفق ورحمة لان ربنا عز وجل قال في شأنه بالمؤمنين رؤوف الرحيم رؤوف رحيم النبي عليه السلام عنده شفقة عنده رحمة صوامه أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم حديث متفق عليه والحديث اللي قبله بتاع ستين عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة أيضا حديث متفق عليه والحديث اللي قبله من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له متقدا من ذنبه حديث متفق عليه حديث ما شاء الله يعني متفق عليها. كلها. برضو سيدنا عبد الله عبد الرحمن ابن عبد القاري يروي انه قال خرجت مع عمر ابن الخطابي رضي الله تعالى عنه ليلة في رمضان الى المسجد فاذا الناس أوزاع أوزاع يعني ايه يعني جماعات متفرقة جماعة هنا في المسجد في الجنب ده وجماعة في المسجد ده في الجنب ده وجماعة هنا كل واقف يصلي كل بس جماعات مشتة يعني دي جماعة معقدة ودي جماعة معقدة ودي جماعة معقدة فوجد الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه واحد بيصلي لوحده ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط الرهط ده من ثلاثة لتسعة فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمسك هو شاف واستحسن رضي الله تعالى عنه انه لو جمع الناس دي كلها على واحد من الحفظة من الصحابة من القراء الحفظة اللي حفظين مصحف دهاره على قارئ من القراء لكان امثل يعني كان افضل ثم عزم فجمعهم على قراءة ابي ابن كعب التي يقومون يريد اخر الليل او اخيرة الليل وكان الناس يقومون اولا يعني سيدنا عمر لما شفهم بيصلي المسجد بحاله بيصلي خلف سيدنا عباية بن كعب صر وانبسط وفرح وقال نعمة البدعة, البدعة يعني التي لم يكن لها إيه يعني مثيل مسبق محدش عملها قبله محدش عمل الامر ده قبله محدش جمع الناس على قراءة امام واحد غيره قبله فقال نعمة يعني هي هو أحدث هذا الأمر أحدثه ولكن انت إذا نظرت لو وجدت أن له أصل في السن الحديث اللي احنا قلناه قبل كذا أن النبي عليه الصلاة صلى أول يوم فصلى جماعتهم بصلاته صلى ثاني يوم كتروا شوية ثالث يوم أو رابع يوم مرد تشيخرج عليهم لأنه مرد تشيخرج عليهم لأنه مخافة أن تفرد عليهم إنما بقى سيدنا عمر جماعهم وقال خلاص الـ الـ الـ الوحي انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم فما عادش فيه تشريع خلاص انتهى الدين اكتمن فسيدنا عمر وجد ان هو لو جمعهم على قراءة اه اه على امامة رجل او قارئ واحد ده كان هذا امثل وافضل عشان كده قال نعمة البقية بقى واحد يقول لي في نعمة بدعة حسنة وبدعة سيئة واصل الدليل سيدنا عمر قال نعمة البدعة ايه النعمة يعني بمدحة تبقى بدعة حسنة نقول له لا كذبت انت مش فاهم انت مش فاهم نعمة البدعة يعني دي ما كانتش موجودة وأنا أحدستها ولكن في الأصل هي كان لها أصل إن النبي عليه السلام خرج عليهم الكلام الكلامة إحنا قلناه تمام؟ فيعني دي حاجة كويسة سيدنا عمر عملها وبعدين يقول لنا والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريدوا آخرة الليل وكان الناس يقومون أولا يعني اللي يجعل الصرة دي آخر الليل أفضل اللي يجعلها آخر الليل أفضل يعني ينام بعد العشاء ويصليها بالليل يبقى أفضل تمام طيب في ناس بتصلي بعد في اول الليل هم بيصلوا التراويح ماشي ايه اللي يمنع صلي اوله اول الليل وما قمتش بالليل خلاص يبقى انت التراويح بتاعتك دي قيام ليل يبقى ولكن الافضل انك انت تخليها اخر الليل يبقى قيام الليل يبقى اخر الايه اخر الليل اللي بيصلوا التراويح في ناس بتصلي التراويح ما بتصلي بالليل دول اخذوا بحظ اخذوا من قيام الليل ولكن في اول الليل ألفي ناس بتروح منايمة ومصليا بالليل سواء في جماعة في المسجد أو بقوم في بيته يصلي فهذا أخذ بحظيه من قيام الليل في آخره وهذا أفضل بعض الناس بتأخذ بحظيه من أول الليل ومن آخر الليل برضه ما نقدرش نبدع الناس ما تقولش ان دي بيدعو دي سيب الناس تصلي سيب الناس تصلي لأن النفس لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل النفس اللي لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل لو انت مش هتسامهم يصلوا في اول الليل في اخر الليل صدقني عدوا دم تلفزيون عدوا يتفرجوا على التمثليات والمسلسلات والفوزير ويضيعوا الليل كله في فيما لا يرضي الله عز وجل والنفس ضعيفة, النفس ضعيفة والدنيا ساعة فاجعلها طاعة والنفس طماعة علمها القناعة يا اخي اترك الناس يعبدون الله عز وجل يعبدون وهذا شهر العبادة ده فيه ناس ما بتقومش الليل غير في شهر رمضان فانت ما تكسلهاش كمان وقته صبتها وقته في شهر رمضان دع الناس يصليون في رمضان ها يكشي يصلوا من أول الليل لآخر الليل سيبهم يصلوا سيب الناس يصلوا سيب الناس يعبدوا ربنا عز وجل في رمضان ما تعودش تبدع الناس و و و وت و و, و تشغل الناس وتذهب همم الناس وتصبتهم وتحبتهم وتخليهم يتركوا الأعمال الصالحة هذا شهر الأعمال الصالحة هذا شهر الخير شهر الخيرات والبركات والنفحات لعل الإنسان وقتما يصلي يتعرض لنفحة من نفحات الله عز وجل يرضى بها الله عز وجل عنه فلا يشقى بعدها أبدا فدعي الناس يعبدون الله سبحانه وتعالى طيب استحباب صلاة الرجل بأهله في غير رمضان طب في غير رمضان بقى ممكن أن تتأوهم أهل بيتك وتقف تصلي بيهم في ال... بالليل تصلي بيهم جماع يجوز يجوز هذا مستحب عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصلى أو صلى ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات لما الرجل في البيت يوقز أهل بيته بالليل، وبعدين يصلوا كل واحد فيه مصلي او يصلوا الاتنين ركعتين هما الاثنين هو يقف امام وهي خلفه او يصلي بولاده كلهم ويجمعهم كلهم ويصلي بيهم كتب يعني اهل البيت او كتب الرجل الزوج والزوجة من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ربنا جعلنا منهم رب وعينا على و يعني ذكري وشكري وحسن عبادتك اللهم أمين اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أمين هذا حديث صحيح موجود في صحيح الجامع صحيح ابن ماجة وصحيح وسنن أبي داود وفي صنن ابن ماجة حديث صحيح قضى قيام الليل بقى. هل قيام الليل لو فاتك وانت متعول عليه وفاتك بقى يقضى يقضى هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي كان بيقضي الليل لو راح منه لو فاتك صلاة الليل نمت على انك انت تقوم واخذت بالاسباب ولكن قدر ربنا انك ما قمتش راح عليك قيام الليل فماذا تفعل اسمع ده عن عائشة قالت رضي الله تعالى عنها ام المؤمنين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فاتته الصلاة من الليل من وجع كان مريض يعني بيتألم او غيره او شيء اخر منعه ان هو يقوم يصلي الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة هو كان بيصلي بالليل كام 11 ركعة لما هيصليهم بالنهار مش هصليهم بقى 11 عشان ما بقاش في وتر اول النهار ويجي بالليل ايه كمان يبقى في وتر فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وترين في ليلة فالصبح بقى هيصليها بنية الوتر ولكنها مش هتبقى ايه وتر هتبقى 12 بيزود عليها ركعة يبقى بدلا ما يصلي 11 11 يبقى هيصلي إيه 12 ركعة ولكن بنية بنية الوتر وقيام الليل قيام الليل وإنه هو كده يعني أوتر بالنية دي كده تمام يبقى هنا ما أوترش بالنهار عشان هو هيرجع تاني بالليل يوتر يبقى ما أوترش وترين كده تمام طيب نقول حديث ستنا عائشة تاني وده حديث صحيح موجود في صحيح الجامع وفي صحيح الإمام مسلم رحمهم الله يقول تقول ست ستة نعشا أم المؤمنين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتا عشرة ركعة يصلي بالنهار اتناشر ركعة صليهم ما إيه في الوقت اللي هو في وقت الضحضة وقت الضح بعد ما صلى الضحى يروح مصلي ال ايه اللي ركعة ممكن قبل الضحى وممكن بعد الضحى طيب وعن عمر بن قاب وعن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل يعني الحزب اللي هو الجزء اللي بيقرأ فيه القرآن بالليل يعني هاه اللي هو الصلاة ما أنت في الصلاة بالليل بتقرأ حزب بتقرأ جزء بتقرأ زي ما بتقرأ ال اللي أنت بتقرأها سواء كانت في الصلاة يعني من القرآن سواء كانت في الصلاة أو في غيره من نام عن حزبه من الليل يعني قيام الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل يعني لو يصلي يصل اللي فاته ده من بعد صلاة الفجر لغاية الظهر المسافة دي كلها لو صلى فيها اللي فاته من الليل كأنه, كأنه قرأوا بالليل أو كأنه قاموا بالليل برضو ده حديث صحيح موجود في صحيح ابن ماجه موجود في صحيح مسلم وفي سنن الترمزي وسنن أبي داوود والنسائي وسنن ابن ماجه. طيب اللي اعتاب بقى على قيام الليل في كراهه أنه هو يترك معتاده من قيام الليل يعني ربنا بيقوي كل يوم بيصلي حتى لو أقل حد ركعتين بيصليهم كل يوم بالليل يكره له أنه هو يتركه يكره له أن يترك هاتين الركعتين ينقطع عن صلاة الليل يبقى في كراهه. الله عز وجل يكره له هذا الفعل والدليل دليل حديث سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم كان يقوم الليلة فترك قياما لي كأن النبي عليه الصلاة والسلام بزم فعله كان بيؤم معك بيقوم فأوعك تكون زيه يا عبد الله الحديث بيوجهه النبي عليه الصلاه والسلام للامه في شخص سيدنا عبد الله بن عمر ابن عمر سيدنا عبد الله بن عمر بن العاص فالنبي بيوجه الحديث للأمة في شخصه يقول يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليلة فترك قيام الليل والحديث متفق عليه عند البخاري وعند مسلم طيب يبقى كده انتهينا من صلاة قيام الليل في بعد كده بقى صلاة الضحى سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين الأواب هو الراجع إلى الله جمع اللي اللي اللي بيصنبو وارجعون إلى الله هذا يتوب يتوب بعد الذنب فيرجع إلى الله كثير التوبة كثير الأوبة كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى فصلاة الضحى لها مشروعية وهي حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه أبو هريرة قال أوصاني خليلي خليلي أوصاني خليلي خليل من الخلة المحبة هي أعلى درجات المحبة, المحبة الخلة أعلى درجات المحبة كما قال إمام ابن القيم ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى عليه يقول أوصاني خليلي يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ثلاث حاجات وصه النبي عليه الصلاة والسلام بها سيدنا أبو هريرة أبو لك بصيام ثلاثة أيام في كل شهر وفي أحاديث تانية بينت الثلاث أيام دول أيام دول اللي لهم 13 و14 و15 من كل شهر عربي وصميت الأيام القمرية أو صميت الأيام البيض البيض ليل ان القمر يعني يكون فيها بذرا فيوضيء الليالي الظلماء عشان كده سموها ايه الايام الايه البيضة الايام الايه البيضة او الايام القمرية انما بعض الناس بقى تقول على الستة من شوال الايام البيض انا هسوم الستة البيض نقول له لا دول مش بيض اسمهمش بيض اسمهم الستة من شوال انما الايام البيض اللي هي 13 و14 و15 من كل شهر عربي وعرفنا بقى الايه بيض ليه لان القمر يكتمل فيه فيهن فا في يبدو ايه بدرا فيضيء الليالي الظلماء طيب فا اوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث بصيام ثلاثة ايام في كل شهر وركعتي الضحى وده الشاهد بتاعنا وركعتي الضحى ركعتين الضحى طيب وان اوتر قبل ان انام وصى النبي عليه الصلاة والسلام برضه إنه هو قبل ما ينام إيه يوتير يوتير قبل ما ينام طيب ما إحنا عندنا حديث تاني النبي عليه الصلاة والسلام سأل سيدنا أبو بكر يا أبو بكر متى توتر قال يا رسول الله أوتر ثم أنام طيب و... وسيدنا عمر ووو و... يا عمر متى توتر وأنت يا عمر متى توتر قال يا رسول الله أنام ثم أوتر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو بكر فقد أخذ بالحيطة وأما عمر فقد أخذ بالقوة وفي رواه العظيم تمام يعني أبو بكر احتط لنفسه فكان يصلي الوتر وبعدين ينام بحيث ان هو قدر يقوم بالليل خيره ولا ما قدرش وراحت عليه نومه خلاص يبقى هو اوتر فاحتط لنفسه وصلى الايه صلى الوتر طب سيدنا عمر لا كان قوي سيدنا عمر شويه وكان يعني بياخذ نفسه بالشدة فكان ينام ويقوم فيصلي ما شاء الله لو أن يصلي ثم يوتر بعدها، تمام؟ إنما سيدنا أبو بكر كان يوتر، آه، وبعدين ينام، وبعدين يقوم يصلي ما شاء الله له أن يصلي، واللي يفعل كده اللي يوتر في أول الليل، وبعدين ربنا أوى وقام بالليل يصلي هيصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، آه، صلاة الليل مثنى مثنى، يصلي اثنين اثنين، ما يرجع يوتر ثاني، وبعد إخواننا يقولوا احنا نصلي كمان أول ما نقوم نصلي ركعة، نوتر بها الركعة لأن قل له دا دا دا أمر محدث ما النبي ما عملهوش ولا الصحابة عملوه يبقى من ايه من حدث في دين الله عز وجل يسعوك ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم ويسعوك ما وسع الصحابة ابو بكر وعمه طيب يبقى هنا ايه اوصاني خليلي بثلاث بالصيام ثلاثة ايام في كل شهر، وركعتي الضحى وان امتر قبل ان انام يبقى ركعتين الضحى وصى بها النبي عليه الصلاة والسلام يعني ايه كأن النبي قال له ايه وصيك يا أبا هريرة ألا تترك أه؟ أه صيام ثلاث أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن توتر قبل أن تنام فضلها بقى فضل صلاة الضحى سيدنا أبو ذر رضي الله تعالى عنه بيروي لنا حديث يبين لنا فيه فضل صلاة الضحى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامي من أحدكم صدق يصبح يعني كل صباح يبقى على كل سلامي في ال في الـ من جسم الإنسان يعني كل عضلة كل عقلة كل عضلة أو عقلة في جسم الإنسان ها يصبح عليها صدق لازم صاحب الجسم ده كل واحد منا يؤدي على يؤدي صدق على كل إيه يعني سلامي في الجسم كل عقلة يؤدي عليها صدقة كل صبح الجسم فيه حوالي عن 360 عقلة 360 عضلة 360 يعني عضلات كده بتتحرك فكل عضلة من دي او كل عقلة من دي بتتحرك عليها صدقة طب الإنسان يقضيها إزاي يبقى أسمع فكل تسبيحة صدق تقول سبحان الله تبقى صدق يبقى أنت أديت صدقة على إيه على سلامي أو على عقلة من إيه من جسمك طيب وكل تحميدة صدقة يبقى لما أنت تقول إيه الحمد لله يبقى أدى وحدة كمان إيه أنت تصدقت بيها على إيه على أديت الصدقة بتاعتها عن إيه عقلة من عقل إيه الجسم وكل تهليلة صدقة لا إله إلا الله يعني تهليل يعني لا إله إلا الله يبقى أنا برضو صدقة قدتها عن إيه عن سلامي من الجسم وكل تكبيرة صدقة لما تقول الله أكبر يبقى برضو أدى إيه أدى أيضا صدقة قدتها عن سلامي وشوفنا بقى في الصلاة بنختم الصلاة بنقول إيه كل صلاة بنقول 33 مرة سبحان الله و33 مرة الحمد لله و33 مرة الله أكبر وبنكملهم المئة لا إله إلا الله داو لا شريك له لا هو الملك وله الحمد على كل شيء قدير أو في رواية أخرى بت بتقول 33 وثلاثين مرة سبحان الله ثلاثة وثلاثين مرة الحمد لله أربعة وثلاثين الله أكبر تمام دي وارد وده وارد وكل صحيح وأمر بالمع بالمعروف صدق لو أمرت بالمعروف هذا صدق برضه أنت أديتها عن سلامي من سلميات ونهي عن المنكر صدق ايضا انت كده اديت صدقة عن سلامي من السلاميات طيب ويجزئ من ذلك ركعتان يعني يكفيك من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى يعني لو انت ما قدرتش تسبح ولا تحمد ولا تهلل ولا تكبر ولا تؤمن معروفة تانا على المنكر يبقى يكفيك ان انت تصلي ركعتين الضحى دول يعني يجزئه عن كل الصدقات اللي تؤديها عن إيه؟ عن السلاميات اللي في اللي في الجسم شوف بقى 300 وكام سلامي في الجسم يعني مطلوب من الإنسان أنه هو يؤدي الصدقة بتاعتهم فأنت لو ما قدرتش تعمل كل ده فيك ركعتين الوتر ركعتين الضحى أسف ركعتين الضحى يعني يجزان يقوموا بالايه بالعمل دوت يبقى تصلي ركعتين ضحى يبقى انت اديت كل الصدقات اللي على ايه كل سلامي في الجسم ده حديث صحيح ده السلام يعني المفاصل يعني الاصابع العقل دي اللي بتتحرك المفاصل شوف بقى الجسم فيه كام مفصل فهذه المفاصل هي السلميات السلميات فشوف بقى ايه الحديث ده صحيح موجود في مختصر مسلم موجود في صحيح مسلم موجود في سنني أبي داود طيب بعض الناس بتعتقد أن عدد ركعات الضحى اثنين بس لا ده أقلها اثنين بس الضحى أقلها اثنين انت ممكن تصلي الضحى اثنين وممكن ده أقل حاج ممكن تصلي الضحى اربعة وممكن تصل الدوحى ستة وممكن تصل الدوحى تمانية وما ذاتش النبي عليه الصلاة والسلام عن تمانية في الضحى عشان ناخد بالنا بس اخواتي واخواتي المستمعين والمستمعات يعني اه اه ننتبه للامر ده ان اقل صلاة الدوحى ركعتين واقترها تمانية ما انقطرش عن تمانية ممكن تصل ركعتين ممكن تصل اربعة اتنين واتسلم واتنين وتسلم وممكن تصلي ستة وممكن تصلي تمانية كل و... كل ركعتين وتسلم ركعتين وتسلم وكسر. ستين أمهانة رضي الله تعالى عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى ثمان ركعات الضحة صلىهم في بيت ستين أمهانة ثمان ركعات ما ساتش عن كده ودو حديث متفق عليه موجود في البخاري موجود في مسلم موجود في سنن أبي داود وسنن الترمزي وسنن النسائي رحمة الله تعال عليهم جميعا أفضل بقى وقت تؤدي فيه صلاة الضحى الضحى يجوز إنها تتصلى بعد طلوع الشمس بثلت ساعة لغاية قبل الظهر بعشر دقائق أو ربع ساعة تمام ليه ليه توقيده لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثلاث أوقات نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حينما تطلع الشمس وحينما تغرب الشمس إذا ده وقتينهم وقتلع الشمس وقت غربها وحينما يقوم قائم الظهيرة يعني حينما تكون الشمس عمودية في كبد السماء والوقت ده بيبقى قبل الظهر بربع ساعة أو عشر ده ما علة الناهي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أهل العلمي علة النهي أن الشمس حينما تطلع فإنما تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها عبادها وحينما تغرب تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها عبادها فنبي عليه الصلاة والسلام نهانا أنه في الوقتين إن دول نتشبه بعباد العباد الشمس هم اللي بيعملوا كده نحن ما نعملش الفعل اللي هم بيفعلوه وإن كان طبعا نيتنا بتبقى إحنا عبادتنا لله مش للشمس ولكن نهانا نبعد السماء لنا نتشبه بهم نخلفهم يعني من باب المخالف طيب أما علته قيام الظاهرة أو حينما يقوم قائم الظاهرة العلة حينما تكون الشمس في كبد السماء قال النبي صلى الله عليه وسلم حين حينئذ تسجر جهنم يعني تكون في أشد غليانة وهذا الوقت يكره فيه ان احنا او يحرم فيه ان احنا ندفن فيه موتانا او ان احنا نصلي فيه صلاة ليس لها سبب انما ينفع في الوقت ده ان انت تصلي الصبح لو كانت فاتتك او نسيتها ولم تتذكرها الا في وقت التحريم يجوز لك ان انت تصلي سنة الوضوء يجوز لك ان انت تصلي تحية المسجد فيه اوقات الكراهة واوقات التحريم الشاهد جماعة الخير إني أفضل أوقات تصلي فيها ال أفضل وقت تصلي فيه الضحى هذا الوقت هو وقت أن ترمض أن ترموضا الفصل يعني ترموضا فاستعند نقرأ الحديث الأول بعد نشرحه سيدنا زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أهل قباء أهل مسجد قباء ربنا يوعيدنا بالصلاة فيه دايما يا رب اللهم أمين. ركعتين في قباء بأجر عمرة ركعتين في قباء من صلى ركعتين في قباء آ بأجر إيه بأجر عمرة طيب والنبي عليه السلام زما قال سيدنا سيد ابن أرقم خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون الظهر لقاؤهم بيصلوا الظهر مرحلهم في مسجد قباء لقاؤهم بيصلوا الظهر فالنبي عليه الصلاة والسلام فشجعهم ويقول لهم إيه معلومة كذا يعني يستفيلوا بيها ويدلهم على أفضل الأوقات اللي هي تصلى فيها أو أفضل وقت يتصلى فيه وتصلى فيها هذه الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم لما وجدهم بيصلوا الضحى قال صلاة الأوابين يبقى صلاة الرجاعين الذين يكثرون الرجوع إلى الله التوبة إلى الله فقال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى آه الرمضاء اللي هي الـ الـ الـ الـ الرمال الـ الـ التي اشتدت حر عليه حرارة, الش حرارة الشمس فاسخنتها شمس تضرب في الرملة في الرمال فتخلي الرملة ولع الـ الـ الإنسان لا يستطيع أن يقف على الرملة وإذا وقف عليها يعني يكاب جلد قدميه يسيح ويسمع ويشم رائحة الشواء كأن رحمة بتتشاو فالجمال الكبيرة الفصال الجمال الكبيرة البعير يعني الجمال لما ترمض ال ال ال ال الأرض وتبقى شديدة الحرارة من تصلط الشمس عليها الخف بتاعها ميت الخف بتاعها عظم ميت فلما توقف ما تحسش بحرارة الايه بحرارة الشمس بحرارة الرملة سخنية الرملة اما الفصال وهو الجمل الصغير اللي تحت امه لسه بيرضع لما يوقف على الرملة السخنة يتلهلب لان الخف بتاعه لسه طري ما لسه ما نشفش لم يايبس بعد فما ماتش لسه حي فلما يقف الرملة يبدأ يبدل على رجله دي وعلى رجله دي من حرارة الشمس ويجري تحت ظل أمه لأن أمه هي واقفة بتبقى عمرا ظل فالظل بيبقى إيه أقل له في الحرارة من إيه من بقية الرمال فيوقف ويتوارف الظل بتاع أمه علشان حرارة الشمس مش قادر يقف عمال يبدل برجله في حرارة الشمس الوقت ده قاسه أهل العلم فوجدوه من الساعة تسعة للساعة عشرة ونص أهل العلم قاسوا الوقت ده ووقت أن طرمود الفصال الفصال تشتد عليها على الرملة حرارة الشمس فتخلي الفصال مش عارفة تقف من من الرملة على الرملة من شدة من شدة الحرارة قاسوا الوقت ده شافوا الوقت ده وجدوا يبدأ من الساعة 9 لغاية الساعة 10 ونص أفضل وقت تصلي فيه الضحى هو الوقت ده من 9 ل 10 ونص تبقى الشمس فيه حمية جدا طيب الحديث ده حديث صحيح موجود في مختصر مسلم وفي صحيح مسلم الشيخ بيعلق تحت زي تعليق الشيخ الإمام النووي في صحيح شرح صحيح الإمام مسلم يقول يقال رمضا يرمض كعلمة يعلمه والرمضاء الرمل الذي اشتدت حرارته بالشمس أي حيث يحترق أخفاف الفصال وهي الصغار من أولاد الإبل جمع فصيل من شدة حر الرمل والأواب المطيع وقيل الرجاع إلى الطاعة طيب بعد كده بقى بنتناول كده خرصة صلاة الضحى صلاة الأوابين بناخد بقى الصلاة عقايب الطهور اللي هي نسموها سنة الوضوء عن أبي هرائرة رضي الله تعالى عنه دليل سنة الوضوء الودود ده لسنة سنة إنك بتصلي بعد ما تتوضّع تصلّي ركعتين سنة وتقول إيه بقى تقول بعد ما ما ما تتوضى بتقول هي اللهم اجعلني من التوابين اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين أو تقول سبحانك اللهم وبحمدك حامدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك طيب صلاة بقى سنة الوضوء دليلها حديث سيدنا أبي هريرة يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الصبح يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام إيه هو أفضل عمل أنت عملته من ساعة ما أسلمت فإني سمعت دفنا عليك بين يدي في الجنة لسه النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج سمع ال المداس بتاع بتاع سيدنا بلال كان كله مداس كده زي الأبقاب كده له صوت له دف دف يعني الصوت بتاعه ها كإني سمع صوت النعل بتاع سيدنا بلال في الجنة فعلم إني سيدنا بلال سبقهم جميعا إلى إلى الجنة أو سيسبقهم جميعا دخولا إلى الجنة فقال فإنني سمعت دفنا عليك بين يدي في الجنة في رواية يسأل النبي عليه السلام فبما سبقتنا إليها يا بلال إيه اللي انت عملته خلك تسبقنا في الجنة وتدخلها قابلينا فإني سمعت دفنا عليك بين يدي في الجنة قال سيدنا بلال بقى بيرد على النبي عليه السلام ما عملت عملا أرجى عندي ما عملتش عمل أفضل عندي من إني أني لم أتطهر طهورا في ساعة من الليل أو نهار اغتسلت، ولا توضيت إلا في الليل أو في النهار إلا وصليت بذلك الطهور ما كتب, ما كتب لي أن أصل يقول له الله يا رسول الله أنا ما اغتسل في ساعة من ليل أو نهار بالليل أو بالنهار إلا وأصلي بالوضوء اللي أنا أتوضى في الغسل أو الوضوء اللي من غير غسل سواء اغتسلت او اتوضيت اروح على طول مصلي ما شاء الله لي ان اصلي صلي ركعتين صلي اربعة يصلي ستة يصلي تمانية يصلي عجرة زي ما ربنا يقدره يصلي ده افضل عمل عمل سيدنا بلال من ساعة ان هو إيه اسلم وهذا العمل يعني رشح سيدنا بلال ان هو يدخل الجنة ويسبق اخوانه واقرانه الى الجنة يعني كان هذا العمل يعني سبب في دخول سيدنا بلال الجنة قبل اصحابه وقبل اخوانه من المسلمين هذا الحديث حديث صحيح ويعني فيه دليل على صنّة الـ على صنّة الوضوء. جماعة الخير يعني كده ب إحنا خذنا النهاردة ثلاث أنواع من الصلاة: صلاة الليل، صلاة الضحى لصلاة الأوابين، صلاة الليل هي إيه خصال الصالحين والمتقين أو خصال الخصال الصالحين وخصائص المتقين. وصلاة الضحى لي صلاة الأوابين أي المطيعين أو الرجعين إلى الله عز وجل توابين يعني لصلاة سنة الوضوء فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن لا يحرمنا قيام الليل وأن لا يحرمنا صلاة الضحى وأن لا يحرمنا سنة الوضوء اللهم أمين فيما سمعتموه الكفاية أسأل الله تعالى لي ولكم توفيق والسداد والرشاد والهداية جعلني الله إياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه